إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله و كيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجك اللائ تظاهرون منهم 112. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 113. أدعوهم لآبائهم هو أقسر عند الله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 إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ وات الأبصار وبل القلوب الحناجر وتظن بالله ظلنا هنا لك بتوية المؤمنون وزلزلزلزلة وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ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 111. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن جاء الأحزاب يودو لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم.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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ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 يَا بَيْنَ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ مُعَجَّبِينَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلُّ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَعَسُولِهِ وَتَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ نُعْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وأعتذنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت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 والقانتين والقانتات 89. والصادقين والصادقات 80. والصابرين والصابرات 81. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا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 فَإِنْ مَضَىٰ قَضَاءُ مِنْهَا وَفَرَضْنَا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَفَرَضُوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 كبيرا ولا تطعن كافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات مَا قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عليهن مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِ أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 129. ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 124. إن ذلك كان عند الله عظيما 125. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم ۖۖ واتقوا الله إن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 قُلِّ أزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَلِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَيْ عَرَفْنَا فَلَا يُذَّئِنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ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 لَعَنَهُم لَعْنًا كَبِيرًا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عادا الله وجيها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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا أَرْضَيْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَاشْتَاقُوا إِلَيْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ